عن ابن عمر انه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عوره اخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله